الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلتَ عَلَيُّ نَدْعُ أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ فَقُلْتَ عَلَيُّ نَدْعُ أَبْنَائِنَا وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَاءِنَا وَنِسَاءِكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَاهِيل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.